أنت الذي صورتني ورزقتني وهديتني لشرائع الإيمان وزرعت لي بين القلوب مودة وسترت عن أبصار معصياتي لك المحامي ولك المدائح والمدائح كلها بخاطري وجوارحي ولساني